وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عَاقِرًا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي اننا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا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 دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إن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 Upρού Ly للناس Młość aga студátok templomjik, qu piorata h Foreignát z Couldapífél فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني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 فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فَأَتَتْ بِهِ قومها تحمله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 فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت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 ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّمْ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٍّ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إن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 ؤلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ مِنْ ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إِذَا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان سان اذا ما مت ل سوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ويقول الانسان اذا ما مت ل حيا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 لننزعن من كل شيعة أيهما شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاموا وأحسن نديا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 فسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانَهُ وَأَضَعَفُ جُنْدَاهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَدُوهُ دَاعِ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَدُوهُ دَاعِ والبقية الصالحات خير من داربك ثوابه وخير ما ردأ أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتي أنما له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 وَتَخْذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَتَلِي يَكُونُ لَهُم عِزًا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعْزُزُهُمْ أَزَزًا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتمشق الأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتمشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا للرحمن ولدا وما يبغي. الرحمن أي يتخذ ولدا وما يبغيل الرحمن أي يتخذ ولدا تكاد السماوات يتفطر منه وتشكل الأرض.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 وَمَا نِيَ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا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 ان الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين